البك مش ع ل ذي ما انت」 ليالي, يا ما ليالي من الهوى يا ما بكيت قلبك خالي وملوش غالي ا ل ل ف س ن ا أ ن س ى ي ر ي ت